బిస్మిల్లె హిర్రహ్ మ నిర్హిఫ్లేకి హుదీల్ ముత్త الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل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 وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين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 وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ సుఫహ أَلَا هُمُ الْهُمُسُ فَهَاءَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَلَا الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بوكم عمي فهم لا يرجعون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 زل من السماء و انزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا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 قَبْلُ وَأَتُوبُهُ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا బీన్ అహుల్ హక్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 దీన కు అహిమీయన ఎమేరీ అల్ ఓయనమే అమెహువిహి وصلى ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ استوى إلى سبع وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ హు وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ మల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 اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال ان بيوني باسماءها أَلاَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ బి بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا పలం بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي اعلم غيب السماوات والارض قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يفرحبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اولى كافر به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 తు తూ నల్ అఫలూ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 ఇసు కు ఎన్ ఎం తుకువ్వరాలి نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم نصرون واذا جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء الْعَذَابَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ شَقَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا الاَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَوَذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ توبوا الى بارئكم فقطلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 انه يقول ان انها بقره لا دلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَلَوْ أَتَحَدَّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَن ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وهم الا يظنون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 بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ فَأُوْلٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ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 ثُمَّ انْتُم هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ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 ఫజలియూ నషద్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 ఎఫుఫరింగ్ తు ఫీ కంగ్ తు వ ఫీ కంగ్ తు బు నల్ بلعنهم بل الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون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 انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله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 زل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما ورائه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم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 بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي ما يامركم به ايمانكم ان كنتم لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعم نغ والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا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 اظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر ومن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 ిహిం లూఖె నూయా వలౌ అౌలెమె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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من ايه او نسها ناتي بخير منها او مثلها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 حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 اِكَؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَدْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي انعمت عليكم وان فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعة ولا هم نصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذا جعلنا البيت مثابتا للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 హి ము బైతి ఇస్థెల్మి ముస్లికమి ముస్లివ అరిన మన శన వుబలైన్ వుబలైనా ఇక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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك قالوا نعبد الهك واله اباك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله ا واحدا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 وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 مَتَ وَسَتَطَّل لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَلَوْ هَدَيْنَهُمْ لَظَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا هُدُوا ۚ فَإِيَّاكُمْ يَرْجُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا ۗ وَإِيَّاهُ يَرْجُونَ ۗ وَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 ناس لراؤف الرحيم قد نراكقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن لَّא يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لَّئِن لَّא يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ مَنَّتِي عَلَيْكُمْ وَلِئُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ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 مصيبة قالوا لله ము ఇల్లెహివ راجعون ఇలైహి عليهم صلوات من ربهم సలవెతుల ఇక هم المهتدون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 فَنَفَعَ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا به, بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ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 اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا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 زلل الله قالوا بل نتبع ما 2000 عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً కెఫూ కెమెస్ ఔని దు బుక్ ముంల యా ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه إلا به لغير الله وَمَن يُضْرَرْ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساائلين وفي الرقاب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 ان الله سميع عليم فمن خاف من موصن جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اسمع علي ان الله غفور رحيم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 لتاكلوا فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل التي قل هي مواطئ للناس والحج وليس البر بان تاتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى واتل البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تقاتلوهم من المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدا عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى مقله فمن كان منكم مريضاً أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَرْتَغُثُوا فَإِن تَغُثّوا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ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 والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذت الغزه بالاذم فحسبه جهنم ولا بئس المعاد ومن الناس من يشتري نفسه بتغرض مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سَلْبَنِى اسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العف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 أولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحي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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله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 ولا تمسكوا الضرر لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا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 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا ان ترض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اراد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 انفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لَا تُوَاخِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 تُمْ لَهُ النِّفْرِمَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم ترى الى الملائ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 مُلَقِّ اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولمّا برزوا لجلوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لِلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا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 يا ايها الذين امنوا انثقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحييها الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بلل بال 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 وَإِذْ فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا أُنْثَى ثُمَّ دَعَاهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا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 وَمَا غُفْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياء الناس فالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من كشبو والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم مبتغى مرضات الله وتثبيتا من انفسهم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 بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يقتل حكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الاؤلئك الالباب وما انفقت من نفقه او نذرت من نذر فان الله يعلم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 الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا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 وَالَّذِي يَتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلَّ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتابوا وأدنا ألا ترتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم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 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِيهِ أَنْفَرُ وسيكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليك من ربك